يَسْألونك عَن الْ الخَمْرِ والالمَيسِرِ قُ فيهِمَا إث كَبِون وَمَنافِعُل النَّاس قُلْ فيهِمَا إِث كَبِه وَمَنافِع النَّاسِ وَإسثهُمَا أَكبَهُ مِفعِهِمَا وَيَسْأَلُونكَ ماذايون فِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ الْإِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَأَنْتَ خَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولائك يدعون الى النار الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لأنهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط تَعْتَزِلُنَّ النِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر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 ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يترجا فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظننا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله مبينها لقوم عَلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَ مُدَّتِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِنْ أَرَدْتُمْ فِضَاءَهُ فَفِضَاءٌ مِّنْ رِّضَا وَأَحْسَنَ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظلم نفسه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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ فلا تعظمنهم ان كن احنا ازواجهم اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك عظم بهم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك امكن لكم واطهر